هو محمد ابن عبد الله الحسني العلوي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا سقت نسبه الشريف وجدته يرتقي الى الحسن ابن علي ثم الى علي ثم من نسل فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتبط برسول الله عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني اسمه كسمي واسم ابيه كاسم ابي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 قاهرين حتى ياتي امر الله وهم على ذلك قيل يا رسول الله واين هم اين هذه العصبه التي قد قهرت عدوها وثبتت على الحق المبين اين هي في المدينه في مكه في اليمن في العراق اين هي قال عليه الصلاه والسلام هم في الشام هم في الشام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 واذا كان حافظا لحقه مبتعدا عن الشبهات راى شبهه ابتعد عنها فكم فاته من المال لم يكثر به ماله لانه مال مشتبه ما بين حلال وحرام وكم فاته من مناصب بسبب انه اعفى لحيته او التزم بالسنه وصلى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 التي يخرج بعدها المهدي يظهر الدجال ينزل عيسى بن مريم تنشق الارض فتخرج الدابه وتسم الناس مسلم وكافر وصف النبي عليه الصلاه والسلام احوال الناس حينها فقال ياتي على الناس زمان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 وان يستلب المناصب باحتيالك كما يفعل غيره في هذه الظروف والله تترقب الدنيا كلها رجلا مسلما صالحا ينقذها مما هي فيه من فتره من ظلم اذا جار الامير وكاتباه وقاضي الارض اسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء انها احداث عظام نترقبها يخبئها الغيب لنا ما جئت بها اليكم خط عشواء كلا بل هي نصوص اخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى وما كان الله ليطلع احد على الغيب الا ان يطلع بعض انبيائه دلاله على نبوتهم واعجازا عند قومهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا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 قال عليه الصلاه والسلام لتتركن المدينه يعني مدينته النبويه يثرب طيبه قال لتتركن المدينه احسن ما كانت يعني قد اكتمل عمرانها وجرت المياه فيها وطاب عيش اهلها وعمر مسجدها واستقر الامن فيها ومع ذلك لا تتركن المدينه احسن ما كانت حتى تسير العوا حتى يغذي الكلب والذئب على بعض سوار المسجد او على المنبر يعني حتى تدخل الذئاب والكلاب الى المسجد وتسير فيه لا احد يمنعها من ذلك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 اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ظروف تقع في اخر الزمان مع المهدي او قبيله او بعده فقال يخرج الرجل من المدينه فيرسل الى ابن عمه يقول له هلما الي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 هكذا اخبرنا ربنا عز وجل في القران عن خبر نبينا صلى الله عليه وسلم انه ما ينطق عن الهوى وبين الله جل وعلا براءته سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يتقول على الله تعالى بشيء لم يوحه الله تعالى إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل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 إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اخبرنا بخروج المهدي المنتظر ذكر لنا صفاته حتى لا يشتبه علينا حتى نطبق هذه الصفات على كل من يدعي انه المهدي المنتظر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 لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني يعني من ذريتي من اهل بيتي حتى يخرج رجلا مني اسمه كاسمي محمد واسم ابيه كاسم ابي يعني عبد الله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 عندها يشتاق الناس الى المهدي نريد قائدا ربانيا يقودنا لنبذل ارواحنا لله ونسكب دماءنا لله ونسحق جماجمنا لله ونفارق اهلنا وأبناءنا لله اين المهدي تشتاق النفوس اليه قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب ويسرى على القران في ليله فيرفع من المصاحف رفع من المصاحف يفتح الناس المصاحف في الصباح فلا يجدون كتابه ابدا يرفع القران لما اهمله الناس اهملوا العمل به اهملوا تلاوته لم يقوموا بحقه لم يستحقوا ان يبقى بينهم فالقران عزيز ان اكرم اكرم وان اعز اعز وان رفع رفع لكن اذا اهملوا القران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 اذا درس الاسلام ومحى ومحت مظاهره بين الناس وسري على القران في ليله فرفع تمضي على الناس الايام والاشهر والسنوات ولا احد يعلمهم دينهم فلا يدرون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 يقولون لا اله الا الله فيقال لهم وما لا اله الا الله يسالهم ابناؤهم يقولون ما معنى لا اله الا الله ما هذه الكلمه فيقول الشيخ الكبير والعجوز الكبيره ادركنا عليها اباءنا يقولونها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 يقولون لا اله الا الله ادركنا عليها اباءنا يقولونها فنحن نقولها قال صله ابن زفر راوي الحديث عن حذيفه قال يا حذيفه وما تنفعهم لا اله الا الله وهم لا صلاه ولا صيام ولا صدقه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 صلى الله عليه وسلم يلتفت اليه ويقول ويحك تنجيهم من النار تنجيهم من النار وذلك انهم مع كثره الجهل وانتشار الفساد وظهور الظلم والجور ومع فساد الزمان يبقى هؤلاء لا يدركون الا هذه الكلمه من الاسلام والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سبحانك ما اعدلك حتى نبعث رسولا يعني لا نعذب الا عن علم الا من كان مدركا يعلم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 الدجال نزول عيسى بن مريم عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون امتان ما كانت في أمة إلا كثرتها يأجوج ومأجوج خروج الدابة وإذا وقع القول عليهم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 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل بغنمه يرعاها فأقبل الذئب إليها واختطف منها شات فعد الرجل وراءه حتى خلص الشاة منه الذئب يجري وهو ممسك بالشاة فلما كثر العدو وراءه القى الشات وذهب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 شعره ليس متقدما على جبهته بل هو واسع الجبهه اقنى الانف يعني نحيف الانف له ارنبه ومحدودب الانف من اوله المهدي مني اجلى الجبهه اقنى الانف هو من نسل الحسن بن علي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 ان يجمع الناس على امام واحد فارسل الى معاويه اني قد تنازلت لك بالخلافه قد تنازلت لك بالخلافه فحكم الحسن سته اشهر ثم والله ترك الخلافه لا لدنيا اصابها ولا لامراه حسناء ينكحها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 تحت ملكك اكون محكوما بعد ان كنت حاكما مامورا بعد ان كنت اميرا فلما تنازل عن ذلك حرصاً على جمع كلمه المسلمين ولم يرد من ذلك دنيا كافأه الله تعالى بان جعل من ذريته المهدي المنتظر اكرم الله تعالى الحسن بن علي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 اقنا الانف يخرج الى مكه قال فا يبايعه الناس ما بين الركن والمقام ما بين الركن الحجر الاسود وما بين مقام ابراهيم في هذا الموضع الذي ربما لا يزيد على امتار يوقف محمد بن عبد الله ويبايع أنك أنت خليفتنا أنت حاكمنا أنت قائدنا لا خليفة الآن اختلف الناس ولم يصطلحوا على أحد أنت خليفتنا يبايع ما بين الركن والمقام فيبعث إليه جيش من الشام يقبل هذا الجيش صراعا ليقاتل المهدي المنتظر ثم يقع لهذا الجيش عجوبة تبين أنا هذا الرجل هو فعلا المهدي المنتظر عجبا ما الذي يحدث لهذا الجيش انه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا بالمؤمنين رؤوف رحيم خاف على أمته ودعا الله تعالى لها وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع لنا يوم القيامة وبين وجوب الاستعداد للاخره ومن ذلك انه تكلم عن اشراط الساعه ماذا يقع في اخر الزمان كيف ينبغي لنا نحن ان نتعامل مع هذه الاشراط اذا ظهرت بين ايدينا ما الذي يحصل لنا معها كيف يكون حالنا عندما نتعامل معها من هذه الأشراط اشراط كبرى إذا وقعت أولها فالأخرى بعدها تباع ومنها اشراط صغرى منها اشراط تخرج عندما يظهر الظلم ويغلب الجور فيشتاق الناس إلى مخلص يخلصهم من كل ذلك يترقبون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 الذي يخبر عنهم الذي يعطي خبرهم قالت يا رسول الله ان فيهم المكره الذي خرج مكرهاً والسوق الذي خرج يساق رغما عنه ما حاله يا رسول الله ايخسف به معهم يعود عائد بالبيت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 عليه الصلاه والسلام ان المهدي يعطي المال صحاحا من غير عد وقال يكون خليفه يحث المال حثوى ولا يعده عدا يحث المال حثوى ولا يعده عدا هذا الخليفه المهدي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 فهو مال قد جاءه بالمجان ان شاء اشترى به بيتا او تزوج او اشترى دواب وارضا وبستانا ها هو يجمع المال حتى اذا حازه اليه اذا حازه اليه تفكر في نفسه فقال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 وهم يكونون اصلا في الشام والا فلو كانوا في المدينه لما استطاع الدجال اصلا ان يصل اليهم فان الدجال لا يدخل المدينه ولا مكه انما هم المهدي واصحابه في الشام فيقبل الدجال اليهم وهم في جبل فيقعد الدجال في اصل الجبل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 ومنها ما يتعلق بالأرض ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا هنا في جزيره العرب ومنها ما يتعلق بحركة الأفلاك تطلع الشمس من مغربها ومنها ما يتعلق بمخلوقات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 موتي بعثت انا والساعه كهاتين وقرنا بين السبابه والوسطى ومنها اشراط تتعلق بذريته المباركه بال بيته لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم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 فهو يقود المسلمين ويملكهم بعد موت خليفه يملكهم سبع سنين او تسع سنين يسقيه الله الغيث وينبت له الارض ويعطي المال صحاحا يحث المال حثوى ولا يعده عدا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 والجنود كل بسلاحه وبحربته يتقرب الى الدجال بقتل من يعارضه او يحاربه والمهدي واصحابه عدد قل وعتاد يسير فيطول عليهم المقام والدجال في اصل الجبل يضيق عليهم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 وطال عليهم الزمن اشتد عليهم الكرب وكبر المصاب والدجال في اصل الجبل يتحين منهم فرصه ليقتلهم فبينما المهدي واصحابه كذلك اظلم عليهم الليل في ليله من الليالي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 تنقشع عنهم الظلمه فينظرون واذا عيسى ابن مريم عليه السلام عليه لامه الحرب ابيض مشربا بحمره املس الشعر عليه لامه الحرب مستعد للقتال فينظرون إليه فيفرحون به ويبتهجون بمقدمه. عيسى بن مريم بين أظهرنا فيفرح بهم عيسى بن مريم ويبدأ عيسى يمسح وجوههم يمسح وجه المهد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 وعيسى يدفعه في ظهره ليتقدم فيصلي بهم المهدي ثم اذا انتهوا من صلاته خيرهم نبي الله عيسى بين ثلاث بين ان يرسل الله على الدجال جندا فيهلكونه وجنده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 قد نزل عليهم النصر وحدثوا بدرجاتهم في الجنه ويخيرون بين ثلاث طرق يهلك فيها الدجال ما اكرم الله وما أجوده انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا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 وهو افضل من عيسى كلا فعيسى عليه السلام نبي من الانبياء ومن اولي العزم من الرسل الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس اما المهدي فهو رجل من البشر اختاره الله تعالى ليكون قائدا من قواد الامه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 فصلات الفاضل وراء المفضول لا تؤثر ينزل المهدي وقد فتحوا الباب ينزل مع أصحابه ومع عيسى فيقبلون على الدجال وأصحابه يقول عليه الصلاة والسلام حتى إنك لترى اليهودية الاكول الشروب يرتعد السيف في يده